يقول الشاعر اللي في ود هو والمطلوب كلام من ضمير يوم عده فوق مرقب ألا يدولة الطغوت هاكم مني المكتوب طلبتنا وحن لكم بعون الله طلب توالونا النصارى ما نصرتوم مسلم منكوب رجالي وركعتم عند بوش وحاطكم من تحت شرب وقفتم ضدنا واللي يوقف ضدنا مغلوب اسود في المعارك ما نخاف الموت ونهابه عشقنا الموت عشق اللي تولع في هوا محبوب صناديد الجزيرة شمر رول الحور خطبه تاركنا لأهل والدنيا وعفنا لكل والمشروب بعد شفنا الجموع الكافر أهل الدين نخوض الحرب لين الله يرجع مجدنا المسلوب يشوف الكفر من عزة الإسلام وإرهابه وعدنا النصر حتى لو تحالفت دول والشعوب وعدنا الواحد اللي وثق الميعاد في كتابه